ما ننسق من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ما ننسق من آية أو ننسها نأتي بخير منها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن